بخل واستغنا وكنب بالحسن فسنيسره للعسر وما يغني عنه ماله إذا ترد إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلوى لا يصلى هذا إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى <تصفيق> إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى